ان مكننا لهم في الارض واتيناهم من كل شيء سببا فاستوى سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عنها قوما قلنا يا دا قرنين إما ان ما تعذب وان 119. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فنعذبه عذابا نفرا 110. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا 111. وسنقول له من أمرنا يسرا 112. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى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 قُوَّةٌ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْنا آتوني زُبُرَ الحديد أتى إذا ثابن الصدفين قالا فخو حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فمتى أي يظهر طاوله رهون قدام